مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ الْأَثَامَ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ الله وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا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 ثُ تُ رَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْ الغيبِ والالشَّهادَةِ فَيُنَبّئُكُ بِمَا كُنتُم تَعملون ي أيُهََّينَ آمنوا إذ نُودَ للِصَّلااتِن يَوْومِجموعةِ فَسعوا إى ذِككرر اللهَّهِ وَذَر البَْيع ذَلِكُمْ خَيْرُ ال لكُمد ذَلِكُمْ خَيْرُ الَّكُمْ إنِكُْنتُمْ تَعلمون